الحمد لله الحمد لله يُعصى فيغفر ويُطاع فيشكر سبحانه وتعالى أعز وأكرم أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة في المحشر واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبشر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان وافدنا المحبوب وضيفنا الكريم قد اذن بالرحيل واذفت ايامه للتحويل ودنت ساعاته من الانقضاء وهكذا الحياه لا تبقى على حال ودوام الحال من المحال والسعيد من استدرك الدقائق والساعات واستفاد من سائر الاوقات عباد الله ها هو شهرنا الكريم لم يبقى فيه الا ليلتان او ثلاث وبعدها يطوى ذاك الزمان فلله كم هي دمعة مهراقة على فراقه ونفس مشتاقة الى لقائه وانفاس حرا لوعة على نفحاته والله كم هي النفوس المؤمنة التي سوف تبكي تلك الايام ولكن عباد الله ان الاعمال بالخواتيم والختم بخير يرقع النقصان فلنحرص على ختام شهرنا بالعمل الصالح من الاقوال والاعمال ولنتحرى ان نختم شهرنا بصالح عمل من قيام وصلاه وذكر وقراءه وتفريج كربه وكشف همه وقضاء حاجه ودعوه صالحه ودمعه سخينه وقلوب خاشعه والسنه ذاكره لم يبق الا ليلتان او ثلاث فما عساك تعمل في هذه السويعات التي تمضي عجلا ولن تستفيق الا وقد انقضى رمضان ان المسلم لا يعتصر فؤاده وهو يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام حينما قال رغم انفه رغم انفه رغم انفه قال صلى الله عليه وسلم من يا جبريل قال من ادرك رمضان فلم يغفر له انها الذله انه الرغام انها الخساره ان تمر بك 30 يوما فيها ابواب الرحمه مشرعه وابواب الجنه مفتحه والشياطين مصفده وابواب النيران مغلقه وداعي الرحمن ينادي بالاقبال لاهل الخير انها الخساره ان تمر بك ايام فيها العدق من النيران والتاهل لدخول الجنان انها لخساره ان تمر بك 30 يوما فيها الرحمه مهداه وسطور المغفره مرخاه ثم لا يغفر لنا ولا تشملنا تلك النفحات والرحمات لماذا عباد الله الله جواد الله كريم الله رحيم ربنا غفور ربنا تواب الله سبحانه يقبل التاب لكن لمن لمن لمن قرع الباب وازال الحجاب ووقف على الاعتاب لمن تعرض للنفحات وتلى الايات واسبل الدمعات لمن اقام الفرائض وادى النوافل واكثر من المستحبات انه من العجب الذي لا ينقضي ان يفرط مسلم بما اوجبه الله عليه الم يعلم بان الله يرى ايحسب ان لا يقدر عليه ان رحمه الله مكتوبه وقد وسعت كل شيء لكن لمن للذين يتقون وياتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي ان رحمه الله قريبه لكن ممن ان رحمه الله قريب من المحسنين ان الذي يقبل يقبل الله عليه من تقرب الى الله تقرب الله منه من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باع ومن جاءني يمشي اتيت اليه هروله لكن من نسي الله نسيه نس الله فنسيهم ان الجزاء من جنس العمل ومن وجد الله منه حب للخير وسعيا اليه بلغه الله اليه ولو كان ضعيفا ان الله كريم فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ومن خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم ادركه الموت فقد وقع اجره على الله ومن مرض او سافر كتب الله ما كان له من العمل صحيحا مقيما اننا عباد الله نحن الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد لكن جهوده ورحمته وكرمه تفتح الابواب مشرعه امام كل مريد للخير وساع للصالحات فلنحرص اخوتي على ختام هذا الشهر بالصالحات ولنكثر من الدعوات بايه تقبل الله منا صالح الاعمال وان لا يكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقه طرفه عين لم يبقى الا ليلتان او ثلاث الله الله فيهما الله الله فيهما عل الله ان يتداركنا برحمته وعفوه ومغفرته وقبوله وان يوفقنا لليله القدر الله الله بالفرائض فهي راس الاعمال الصالحه وهي علامه محبه الله للعبد بل هي احب شيء لله من عبده اننا ننسى بحكم العاده والاعتياد فنحرص على النوافل وربما اخللنا بالفرائض من صلاه وزكاه ونحوها ولم نعلم ان الفرائض والواجبات هي افضل واعظم اجرا عند الله من النوافل فصلاه الفريضه في جماعه اعظم عند الله من التراويح والقيام ولكن النافله بعد الفريضه تزيدك قربا ومحبه وصله بمولاك الكريم الاعظم وزكاه مالك الواجبه احب واعظم عند الله من صدقه مستحبه ولكن الصدقه تزيدك رفعه ورحمه وتقيك مصارع السوء وتظللك تحتها عباد الله اننا بحاجه وقد دنا رحيل حبيبنا ان غذى الخطى ونواصل المسير فلم يبقى الا القليل والخيل الاصيله اذا قاربت الهدف غذت الخطى واسرعت الجري فما هي الا لحظات فاذا بها قد بلغت الهدف وسبقت من قبلها عباد الله كم هي الراحه وكم هي الطمانينه وكم هي الغبطه والسعاده والحبور لمن واصلوا سيرهم في تلك الواحه الرمضانيه فوالله ان وجوههم مشرقه وان صدورهم لمنشريحه وان نفوسهم لتواقه الى جنات النعيم انها ليال معدوده فلما نكون فيها من الزاهدين فليما نكون فيها من الزاهدين انها الفرصه الاخيره في هذا الشهر لنيل الجائزه واي جائزه انها الفوز الابدي السرمدي في جنات النعيم اني احث اخواتي اني احث اخوتي ان نختم بالصالحات اعمالنا وان نتدرك ما فاتنا فالله رحيم حي حي يستحي من عبده إذا أقبل عليه أن يرده خائبا ولا الله أفرح بتوبة عبده ممن أظل راحلته بأرض فلا أت يا من هو أرحم بنا من نفوسنا يا من هو أرحم بنا من نفوسنا يا من هو أرحم بنا من والدينا يا من رحمته وسعت كل شيء ارحمنا رحمه من عندك ارحمنا رحمه من عندك انك انت الغفور الرحيم اللهم اجعلنا ممن قام او يقوم ليله القدر ويفوز بال اجر يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين نستغفرك ربنا ونتوب اليك فاغفر لنا انك انت الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله ومن اقتفى وعلى الاتباع باحسان الى يوم الملتقى وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون حينما تحين حين ساعة الصفر ليوم يلفظ أنفاسه من شهر الرحمة والرضوان شهر رمضان فإن جود الله وكرمه لا ينتهي فإن جود الله وكرمه لا ينتهي فهناك عباده جليله يقوم بها المسلم تزكيه لنفسه وطهره لها من اشياء ربما تلبس بها اثناء صيامه من لغو ورفث لا تخلو منه النفس الانسانيه الضعيفه هذه العباده تصون كرامه مؤمن وعزته من ان تخدش في يوم فرح وفيها اتصاف بخلق الكرم الذي يحبه الله انها اسعاد للفقير واحياء لروح تعاون الذي لا ينقضي وهي تزكية للنفس، إنها زكاة الفطر قال أبو سعيد رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من طعام وكلما كانت أيًا من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء فهي أفضل وأعظم أجراء أيها المسلم، وقت إخراج هذه الزكاة قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين وتخرج في المكان الذي انتم فيه حينما حان وقتها ولا يجوز اخراجها نقودا ويجوز ان تعطي غيرك نقودا كي يشتري لك طعاما ويوزعه على الفقراء عباد الله قال الله ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون انه التكبير يشرع لنا من غروب شمس ليله العيد الى صلاتها في المساجد والطروقات والبيوت جهرا للرجال تعظيما لله واظهارا لشعائره ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لا تنسوا رحمكم الله لا تنسوا لا تنسوا الخروج الى صلاه العيد لا تتهاونوا في ذلك فهي سنه مؤكده وبعض العلماء اوجبها لا تنسوا اكل تمرات في صباح العيد عند خروجكم للمصلى تنبيها على الافطار في ذلك العيد البهيج السعيد تسامحوا تسامحوا صفوا القلوب صفوا القلوب ازيلوا الشحناء بعد تلك العباده العظيمه وفي تلك المناسبه السعيده جعل الله العيد عيداً على الجميع هذا وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه فقد امركم ربكم بذلك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجه قلوبنا محمد ابن عبد الله اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار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 اللهم انت مولاهم يا رب العالمين اللهم انت مولاهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم فانتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم اللهم انتصر لهم في الشام اللهم انتصر لهم في الشام اللهم انتصر لهم في غزه اللهم انتصر لهم في غزه اللهم عليك بيهود اللهم عليك بيهود اللهم عليك بيهود اللهم عليك بالمنافقين الذين يقفون في صف اليهود اللهم عليك بالمنافقين الذين يقفون في صف اليهود اللهم عليك بالمنافقين الذين يقفون في صف اليهود اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام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 اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا اللهم لا تردنا خائبين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم يا ربنا فتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وصلوا وسلموا على نبيكم يرحمكم الله